قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسي ومن عمية عليها وما أنا عليكم بحثير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولمبينه لقوم يعلمون اتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَا كَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيشقى الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّا يُؤْمِنُنَّ بِهَا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّا يُؤْمِنُنَّ بِهَا قُل انَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَنَدَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ